ومن لم تنازعه الخلائق ملكه و إ ن لم تفرده العباد فمفردوا مليك السماوات الشداد وارضها وليس في شيء عن قضاه تاود هو الله باري الخلق والخلق كلهم اماء له طوعا جميعا واعبدوا تسبحه طير الجوانح في الخفا اذا هي في جو السماء تصعد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 وطعام العيال وتحصيل ا ل أ ر ز ا ق وفي خضم ا ل ح ي ا ة معترق كبير قد يضعف معه اليقين ويتزعزع ا ل إ ي م ا ن ويقل التوكل وما أ ح و ج الناس في مثل هذه ا ل أ ي ا م أ ن تعاد إ ل ي ه م مفردات ا ل إ ي م ا ن واليقين بحديث واضح وصريح عن التوكل ما التوكل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 افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت ان الله عز وجل ارسل الرسل وكان شعارهم وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ارسل الله الرسل وشعارهم قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا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 وان تتامل في العواقب والمالات ان كل شيء خير لك واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك إ ل ا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف رابعا ان مما يعين على التوكل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 ولضعفه الطير يرزقها الله والطير في ا ل ق ر آ ن لها مكان ولم يعرف الناس إلا الطير إ ل ا بعد الانفل ا و ز ر ة ه الطيور عرفوا بعد ذلك الطير والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه قال ما ليرى على الهدهد لا ارى الهدهد ام كان من الغائب ي ن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 عرف أ ن ا ل أ ر ز ا ق بيد الله جل جلاله الطير يمرض الله عز وجل بهالبشر ا ولا تستطيع الدول أ ن ت ح ا ر ب هذا المرض ل أ ن ه لا يمكن ان تقف و طير في مطار من المطارات ويجرى عليها الفحص إ ن ه ا ت أ ت ي بطيور المهاجر ة هكذا يقولون من بلد إ ل ى بلد عبر مسافات للرادارات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 بالله حاسه عليك الله شوف العذاب دا الناس دايرين الدجاج دا لكن غصب ما ارتدت ت أ ك ل ه بالله ي قالك ا ل د ي ا ج ه بثلاثه الف وزول دايري مش علامه ما في ه ومصائب قوم عند قوم فوائده عشان السمك يرتفع وعشان ا ل ل ح م ة ترتفع والله ح ك م ة الله ياحيث قال العذاب دا كيف إ ن ه ح س ه اي زول الحمد لله قالوا السودان ما فوقوا وقالوا الحالات المستبح فيها الحمد لله ربنا عافاهم وسلمنا و إ ي ا ه م لكن الطير د ه بضروب المثل لو ولو أ ن ك م توكلتم على الله حق توكله لارزقكم كما يرزق الطير ولا ق ع ل الطير ل أ ن ه أ ع ج ز الكائنات و أ ض ع ف الكائنات من أ ي ن ي ل ت م س رزقه من أ ي ن يحصل قوته إ ن ه يحصله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 اتزرعت وين و ت ح ص د ت كانت فيها تشوال ولما تدخلوها المطحن كانت فيها تشوال عشان تجي ت أ ك ل ه انت وتشيله انت يا أ خ ي الا يحتاج الناس إ ل ى إ ي م ا ن ا ل أ ج د ا د الذين يقولون ر ب ن ان ما شقال ح الذي شدق ا ل أ ج د ا د هو خالق ا ل أ ر ز ا ق و إ ن الذي صنع الرحى ي أ ت ي ه ا بالطحين إ خ و ا ن ن ا ربنا خلق ا ل إ ن س ا ن ما ب ض ي ع ه ولكن ال... ولكن ا ل إ ن س ا ن إ ن ا ل إ ن س ا ن خلق هلوعا إ ذ ا مسه ش ر جزوعا و إ ن مسه الخير منوعا إ ذ ا المصلين كلا ان ا ل إ ن س ا ن لا يطغى متى ان راه استغنى اذا, إذا ملك شيء وصار غنيا نسي أ ي ا م فقره ونسي أ ي ا م ذله ونسي أ ي ا م حاجته ف إ ذ ا بهي تعالى كلا إ ن ا ل إ ن س ا ن لا ي ض غ ى وكان ا ل إ ن س ا ن أ ك ث ر شيء جدلا م ج ا د ل ة و م خ ا ص م ة في, في لا شيء لما ت ج ي تدخل ا ل ل ق م ة ق ل يا ربي ز ر ع ة وين ممكن ت ك و ن ف ه استراليا وجابوها ن ا سيقه من بورسودان ل ق م ة و ا ح د ة بس يا أ خ ي ت ت أ م ل الرزق دا الله ت أ ك ل في الناس مما الله خلق الدنيا ما حصل توقف وقال للناس الدنيا يوم لحد ما نفتح المخزن الثاني المخزن ا ل أ و ل كمل ما قال يا أ خ ي تخيل الصينيين دي ن ب ي ا ك ل و ا كم شوارز في اليوم والله دي ا ل ب ر ا ه ن يطيروا قلب الزول لو كان على زول لو كان بياكلن زول كان بيقول يا زول هوي أ ن ا والله ما اقدر على الناس دي ربك ب أ ك ل الدنيا دي كلها بالصينيين ياخي أ ر ز ا ق سبحان الله شوف ربنا يسوق ا ا ر ز ا ق دي كيف راكب في ط ي ا ر ة تجيك م ض ي ف ة ف ا ك شعره م د ر د ق ه درداقه عشان تدك سندوتش الله ك ا ت ب ليك وانت في عالم الغيب أ ن ت أ ك ل ه في ا ل ط ي ا ر ة د ر ي ك شوف ا ل ر ز ي ق الله ج ي ب ه كيف وبص قايم ماشي لبيض يجيب الناس في ربك عشان ي أ خ ذ و ا في مطعم ح ك م ة الله ياخذ ناس يداخلوا قدرات اكيد كذا ناس ياخذوا في السودان كم شوال شوال دقيق ر ليش مطاعم ش غ ا ل ة والمخابز والطرق ط ر ي ق ا ل تحدو طريقه وين الناس ياخذوا في... في... في... في الطيارات فوق ياخذها ج ع ل ك تستيقظ و ت ت أ ك د وما من د ا ب ة في ا ل أ ر ض إ ل ا على الله رزقها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 لثبات قلوبهم بالله حساء الواحد كان يومين ما أ ك ل والله كورك باعلى ص و ت يمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نارا النار و ا ل ل ع ا ما في بالله أ ن ب و ب ت الغاز اللي كان قطعت يوم كامل أ ش و ف ع كوركو والمرض كورك كويس ما ب ي ق د ر ب د و ن أ ن ب و ب ة يا خالف ح م د أ ا ن ا ما قاعدين شعله ي بالله شهور أ ز و ل ج و ع وبعدين ما قال أ ن ا نبي والله م ف ر و ض ا ل د ي ن ي هو نبي ويعاني الشدائد ويقاسي الجوع اللهم اجعل قوت محمد و آ ل محمد كفافا هكذا قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بس يكفيني ح ا ج ة بس تسد جوعتي بحسب ابن آ د م لقيمات يقمن صلبه ما في داعي الدي فريزر يكون مليانه والت ل ا ي ة تكون مليانه الرزق على الله يا خزور والله كان ت أ م ل ح ر ك ة الرزق كان ت أ م ل ح ر ك ة الرزق ا س ت غ ر ب فيجت ا ل ج ن ا ز ب ي أ ك ل ه و ل ك حصان ك ج ر ا ئ ي حصان ه ج ر ا ئ ي كيف يعني الله كاتب له رزق الله كاتب له رزق معك الرزق ا ل ر ب ا ن ا كاتب ل ه ك ده مثل ج و ب لكن البيقين القلب شلوك سليمان عليه السلام وجد د و د ة بين حجرين هذه ا ل د و د ة يرزقها الله بنمله ن م ل ة ب تجي شاي للحب ة ا وتنقل في حبه بتقع ا ل د و د ة ب ن س ك الحبه دي بتاكلها لما ا ل ح ب ة تنتهي ا ل ن م ل ة بتجي ماشتاني ة ا ل ن م ل ة ما ق ص ب ة وما عثرت ب ي ج ي في د و د ة بس يوم ا ل ح ب ة تنتهي من ا ل د و د ة ا ل ن م ل ة تقع منا ح ب ة وتنقل ا ل ن م ل ة ب ن ق و ل ن ج ر ا ل ن م ل ه دا ء في الكائنات ياخي أ قال وما بدابه في ا ل أ ر ض يقول ولا ط ا ئ ر ما قلت لك الطيور بجوا ي طوارئ ا ل ق ر آ ن ولا ط ا ئ ر ي ط ي ر بجناحيه إ ل ا أ م م أ م ث ا ل ك م ما فرطنا في الكتاب من شيء بالله النمل ده ب ي ش ت غ ل شغل و أ ك ل و قليل النمل يجمع ما لا ي أ ك ل يعني ذ ا ت ه النمل في الكائنات عنده ش ف ق ة والله في ن ا زي النمل و أ ك ع م من النمل عنده ا ل ش ف ق ة كويس يا ك ن يجب ان ي ك و ل ص ل ا ة ك و ي موبايل فاتحا ل ل ص ا ة ويكون ل ي ت ل م معه ي ق هناك ن ا ا ج ي ي ق و ل ك عنده ب ي يبيعه ع ب ا ل ل ي ل و ب ا ل ن ه ا ر و ق ت ا ل ص ل ا ة ا ل ويكون ا و هناك ا ل د ا ن موبايل ي ل ا فاتحا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 هو الزبائن زاتو ب د و كله ك د ه ه والزبائن زاتو ما يصلوا ل ز ب ا ئ ن ديال الصلاه م ا ف ر ض علينا نشوف م ا ب ق ا ل ي بيقفل دكانو ل ل ص ل ا ة عشان يمشي يصلي وجهي قليل ب يخاف وفي نوع بتعلف ه د و ر ا ن بيخلي الولد في الدكان هو يمشي يخلي الدكان فاتح ي ق و ل له خليت الصبي الصبي ما ي ل و ر صلي الزور ده شغال معاقل ومكلف وبالغ ما بصلي وهكذا الناس الرزق ده بيسعوا له سعي ولكن لن تنال إ ل ا ما كتب الله لك أ ص ل ا ما حد يصير رزق أ ك ث ر من شكته لك ف ا ل د و د ة دي بترمي ا ل ح ب ة ا ل ن م ل ة ترمي ا ل ح ب ة ا ل د و د ة ت أ ك ل ا ل ح ب ة سليمان عليه السلام شاف ا ل د و د ة ب ت أ ك ل حبه في كم من الزمن ل ق ا ه ا بتاكل ح ب ة في يومين جابت د و د ة خ ت ه ا في ع ل ب ة وختليها أ ك ث ر من خ م س ة حبات حب كتير ا ل د و د ة دي أ ك ل ت نص ح ب ة بس نص ح ب ة سليمان ب ع د م ا ف ت ح متوقعه تاكل أ ق ل شي ح ب ة فما فوق انت كان بتاكل ح ب ة و ا ح د ة ل أ ن ه قدامه ح ب ة واحده ة أ لما تبقي خ م س ة تاكل حبتين ث ل ا ث ة لجا أ ك ل ت نصف ح ب ة س أ ل ه ا سليمان قال ما الذي أ ص ا ب ك قالت عندما كان رزقي على الذي لا ينسى كنت أ ط ع م كل ما يعطيني ولا أ د ا خ ر لغد وعندما أ ص ب ح رزقي عليك على الذي ينسى ادخرت ل أ ي ا م ا ل ق ا د م ة لعلك تموت أ و تنساني في ا ل ع ل ب ة أ س ا ك د اهلنا يقولوا ليك راس بين حجرين صحيح ق د و د ة بين حجرين وبالتالي ق ن ا ع ة القلب وثباته المؤمن ينبغي أ ن يكون ثابتا ومن الناس من يعبد الله على حرف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 ي ق و ل لا لا لا الدين د ه ما نافع معانا قتل بهايمنا ياخي د ه الدين د ه ب ت ع ا م ل معه ك د ه بالله الواحد داير دين ما معه ا ب ت ل ا ء ومن الناس من يعبد الله على حرف الحرف ال ل ي هو الطرف ع ب ا د ة ع ل ى الطرف ع ب ا د ة ما م س ت ق ر ة ي ق ي م ما ثابت توكل ما راسخ ومن الناس من يعبد الله على حرف إ ن أ ص ا ب ه خير اطمان به ي ق و ل ايه دا تمام يقول لك ه ا نمشي معاكم تدون شنو كويس كلام ف ي دايف ف ع ل د ما دين اصلا د ما دين هذه ت ر ب ي ة ض ع ي ف ة كويس يقول لك والله مما مشيت معاون والله عدمتك البهائم بتحت ماتت شفعي مرضو الله كاتب ل ي و م ما البشر البشر بيقدر يعمل ح ا ج ة قل لن يصيبنا إ ل ا ما كتب الله لنا وبالتالي اليقين و ا ل ق و ة أ ب و الحسن الزاهد في عصر احمد بن طولون, أحمد طولون كان إ م ا م وحاكم جائر يقتل ا ل ن ا س بغير سبب فجاءه أ ب و الحسن الزاهد ينصحه قال له اسمع انت عامل فيها أ ر ج ل ز أو لا شنو انت أ ر ج ل زر مسكه قال له ر ب ط و ه ربطوه ونادى على أ ه ل ا ل م د ي ن ة جميعا ليشهدوا مقتله وقد أ ج ا ع له أ س د ا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 أ س د ل ق س ف ي ن ة سفينه ة د من الناس كانوا شغالين عرسولهم بيخدموه وسماه ر س و ل ه م س ف ي ن ة ل أ ن ه في م ر ة أ ت و ا على وادي يسير ماء فحمل أ م ت ع ة القوم وقطع الوادي فسماه النبي س ف ي ن ة أ و س ف ي ن ة س ف ي ن ة ده لقاه ا ل أ س د قال يا أ ب ا الحارث ا ل أ س د كنيه أ ب و الحارث ب ك ن و ه يعني بيستلطفوه وكده كان لقيت لك أ س د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 قام خلاص الرجل اقتنع قالت ا ل ي ا ك ت ل و ا زي تكتلوه ن ا د ا و ا قال بالله يا أ ب ا الحسن فيك ما كنت تفكر و ا ل أ س د قد كسر عنا به قال كنت على وضوء فكنت أ ف ك ر هل لعاب ا ل أ س د طاهر أ و نجس ينقض الوضوء أ و لا ما ا ل شايل هم ا ل أ س د ب ي أ ك ل ه الزول ر ا ل يتعامل ب مع الله ذا ب ت ع ا م ل مع الله بيقين لذلك عرف الحسن البصري التوكل التوكل أ ن تكون بما في يد الله أ و ث ق مما في يدك لو خدت لك في جيب القروش الحقتك عند الله جاياك من عند الله تكون ضامنه اكتر من ا ل م ا س ك ة في يدك لا الناس يقولوا جراده في الكف ولا الفطاير يقيم مافي قلت ج ر ا د ة في الكف ولا الف طائر أ ن تكون بما في يد الله وعند الله أ و ث ق من التي في يدك بس كده ما مال من صدقة. لو طليع الله برجع برجعه بتأكد برجعه لي ميتين. الله برجعه بتأكد برجع برجع كده لك لك لك لك لك لك صدقة ده عندك الله هذه الله الله الله الله الله برجعه له قال نقص قال يقول يقين ما مال تعال المتين أزاي ما لو طليع لي من مرة عشرين أنت أنت لأنه آي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 و ش ر ف العيشي علي ه أن ل ا ي ح م ي ن ك على ركوب ا ل أ ه و ا ل و ا ق ت ح ا م ا ل م ع ا ص ي ل أ ج ل ي ن ا سريع ت د ف ع به ؤ ل ا ل ف ق ر عن نفسك لا إ ن م ا ع ن د الله ل ا ي ن ا ل إ ل ا ب ط ا ع ت ه ثانيا أ ن تلتمس م ف ا ت ي ح ر ز ق و أ س ب ا ب ه ا ل خ ف ي ة إ ن الله يرزق ويرزق بغير حساب ويرزق من يشاء بغير حساب يرزق ومن المفاتح التي تدار ل أ ج ل استدرار ا ل أ ر ز ا ق م ف ا ت ح ة أ ه م ل ه ا الناس لماذا لعدم يقينهم بالغيب قلت استغفروا ربكم إ ن ه كان غفارا ي ر س ل السماء عليكم مدرارا ويمددكم ب أ م و ا ل و ب ن ي ن ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أ ن ه ا ر ا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب من سره أ ن يبسط له في رزقه وينسى له في أ ث ر ه فليصر رحمه إ ن ه ا أ س ب ا ب تدر ا ل أ ر ز ا ق وتفتح على ا ل إ ن س ا ن من حيث لا يدري ولا يشعر يقيد الله له رزقا ويسر الله له سبيلا لكننا نريد الكلام المرتبط ب ا ل م ا د ة جيب د ر ا س ة جدوى اشتغل جيب لك كم أ م ج ا د نزلني في الخط لا افتح مغلق واشتغل في مواد البناء الطلبات ع ل ى ه ك ث ي ر ة لا اشتغل في ا ل أ ر ا ض ي والعقارات ل أ ن ه ح س ى حيجوا المغتربين في ا ل إ ج ا ز ة وحيجوا ينزلوا السوق وال وال والحاجات حترتفع واحد يقولك لا لا لا كان عملتلك كم كار وكذا في سوق ليبيا والله العظيم تعيش مرتاح واحد يقولك ل لا لا الدواجن لا الدواجن دي ط ي ر منا والله العظيم زول هنا في ا س م ه شنو الطيور دي الناس ده ليه حاجه زي دي ت د و ن اشياء اشتغلوا فيها أ س م ن ت ي وسكر ودقيق و م ك ر و ن ة وحاجات زي دي و أ ث ا ث ا ت ا ل أ ث ا ث ا ت كيف والديكور وحاجات زي دي د ا كويس الناس يسعوا للرزق لكن كيف ب ا ل أ س ب ا ب ا ل خ ف ي ة التي تحتاج إ ل ى يقين قلت استغفروا ربكم إ ن ه كان غفارا